بوك تو ديوجي سياد تسعة وتسعون تسعة وتسعون حالة الإضافة حالة الإضافة ماتشكا موياي برياتياركي صديقتي. pes môjho priateľa. keľbu sadýky Kelb sadýky Hhračky moich detí To je plášť môjho kolegu. هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي توي اوتو موي كوليجينيه هذه سياره زميلتي هذه سياره زميلتي توي براتسا مويخ هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي Gombik skośelesa زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. Klucz od garażu jest مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل كتو سو رديتشياتوه ديوچاتيا؟ من هم واليدا البنت؟ من هم واليدا البنت؟ أكو سا دستنم كدمو يي رديتشو؟ كيف أصلوا إلى منزلي والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ دوم يي نا كونسي المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. اكو سا بولا هلافنه ما اسم عاصمة سويسرا؟ سويسرا؟ Aký je názov knihy? Ma Ma Ako sa volajú deti susedov? Má hia asma'u asma'u Kedy majú deti školské prázdniny? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ كديسونافشتيفنه غوديني اوليكارا؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ كديس اوتفاراتسي غوديني متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟